وقال قيل ما لنا منهم ان نمشوا اصبروا على الهتكم انها ذر شيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق ان عليه الذكر من بيننا لَهُمْ فِي شَكٍّّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ محض مینل احجاب کب نو نو روز و سم کو الأحزاب احزب إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ يَقَاضًا وَمَا يُنْذِرُهُمْ أُنَاءٌ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوْقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَمًا قَدْ نَجَيْنَا يَوْمَ الحساب.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 وَشَادَ دَاوُدُ لَهُمُ الْكَهْفَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ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 فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي الْخِقَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَلتَ إِلَى نِعَادِهِ وَإِنَّكَ ثِرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَا يَبغي مَعْذُومٌ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هم. وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابِ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَهَابِ يَا دَاوُودُ إِنَّا يا خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنوا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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حبا خير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالصوط والأعناق وَلَقَدْ مَفَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فَسَخَّرْنَا له الريح تجري بأمره حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصباد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وَقَالَ كَوَا بَنَا أَيُّوبَ إِنَّ دَارَ رَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْقِبْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُتَسَدٍّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَّحْمَةً منا. رَحْمَةً منا وذكرى لولي الألباب فخذ بيدك ضغساً فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب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 وَذَكُرُوا اسْمَ عِيسَى وَأَبِي يَسَع وَذِ الْكِفْل وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ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 لطاغين لشر مهاد جهنم يصلونها فبكس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 يَظُنُّ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُحَالِ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طين فإذا سويتم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قال فبعزتك لا هو ينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال الحق والحق اقول لا امن ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين قل ما ان انقم عليه من اجر وما انا من المتكلمين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلم ان ما بعد حين